هل أرض اللي تبدأتها لك في الجبال الراتيات ما تميد فيك ما خلقتها ألعب أجل يا ربي إلا إيش خلقتها ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وصالتك المصيلة ولا لا ولا لا يقول أكثر هاللي تشوف في الأرض ما يفقهون شيء والله لو قال ولكن نصفهم ما يعلمون مصيبة هو يقول أكثر هاللي يمشون ما يفهمون شيء طيب يا رب هؤلاء تزوجوا وقلوا مستقبل وزووا يقول والله اسمع أم تحسب أن أكثرهم شوف كلمة أكثرهم دائما تجي مع الناخ لراحين فيها الله لا يجعلني وياكم منهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يا رب هذول الآن شهادات ودراسة ومداومين كل يوم ووارزين على الدوام وافتحوا بيوت وين عدولهم أجل قال إنهم إلا كالأنعام فاجعة وصلت لا وصلت يقول أكثر الناس عندي مثل الحمير والكلاب أجل الله مسامعكم أقسم بالله يقول أكثرهم كالأنعام ثم استكفر الله جل وعلا على أكثر الناس أنهم يكونون زي الأنعام بل هم أضلوا سبيلا عرفت ليش محترف لأن قد ما في ولا كذب ويقول أكثر الناس مثل الأنعام والوحي بالأضل وعادي ماشيين مبسوطين ما عندنا أي مشكلة لأنه يقول أفلا يتدبرون القرآن مدام ما تدبرنا القرآن أجل كيف نفهم أن نفاهم غلط أخبرك حبيبي أني أنا وياك أكثرنا فاهم غلط أكثرنا أفضل ناسي أنه يقول كلام هو ما يطبق ناسي انه يعترف اعترافات هو ما يفعلها لكن ما وقف معناته يعني ايش متى بيعرف اجل مشكلتنا مشغولين دوام وطلعت شباب وبيع وراي زواج وراي اهل وراي وراي وراي متى بنصبه اذا مس نظرين اننا فاهمين غلط ان رب يرجعون لعلي اعمل صالحا الفهم هناك ما راح ينفعني حنا وياك حبيبي الغالي اكثرنا فاهم ان الله جل وعلا نايمه اكتبنا سأخذنا ان الله جل وعلا يشوفه في المسجد لكن برا ما يشوفه جاءني شاب جاءني شاب في المستشفى له قصة ما انا متني لأيام والله العظيم جاني بأوراق وتقارير وبدأ يحكي لي قصة وقالت اعرض لكم سورة مأخوذة للشاب نفسه جاء قال لي أنا كنت زي الناس بس إيش يعني زي الناس والله ما فهمتها إيش يعني زي الناس قال يعني مثل الناس أعترف أن الله بصير ويرى كل شيء لكن والله ممكن أكن في الموعدي مع وحدة عشان أقوها لكن عشان الله يشوف ما في مستقل شفت بسلام يقول زي الناس يقول كنت أعترف أن الله قدير والله عظيم لكن أقسم بالله أهوى من ينظر إليه والله جل وعلا ما هو بلساني بلساني أعترف غير لكن والله بأفعال لو يجي كافر يقول هذا ما مسلم بالله هذا يعترف أن الله يشوفه الآن وهم مستخفى من ذاك البشر اللي ما يقدر يسوي إلى شيء ومستخفى من اللي رفع السماء بلا عمد وقال ما خلقناهم ولا عبين يقول ألمهم والله جل وعلا يدلمني كل ما أعصي يزيدني نعمة كل ما أعصي يزيدني صحة إليه جداك اليوم اللي ما أنساك في حياتي يقول نم زي العادة متعود الله ينومني ويقومني ما فيني أي شيء يقول قمت عندي ألم شديد في كتفي يقول فتحت الفنينة إذا بها حبة مؤلمة جدا جدا لكنها حبة يعني ما أخذت مني تفكير ولا وقت ولا تعب يقول بدأت على الحبة كل يوم تكبر وكل يوم الألم يزيد كل يوم تكبر الألم يزيد يقول إلين جاء يوم نظرت إليها إذا بها كبر قبضة الكفر يقول صرت لا لبس توب لبس شكلها غلط فراح لأحد المراكز الصحية أخذه منها عينة قال راجعنا بعدين يقول اول ما جيت وانا انت فضل اه لا بسيطة يقول نسيت كثير من الاشياء اللي كنت اسويها يوم الله جل وعلا امتضيني لنفسي كنت فاضي يقول فجيت قال دكتور سلام كيف حالك يقول قفر الباب قال جلس يقول يوم قفر الباب وقال اجلس وما جلس عندي قال لي انا اعرف انك انسان مؤمن يقول جيت اه اطلع من الاخر يقول لحظتني والله ولا شيء لا مؤمن ولا شيء عطني من الآخرة يقول احنا اخذنا عينه وزرعناها اول مرة وطلع معنا نتيجة زرعناها مرة ثانية وطلع معنا نتيجة زرعناها المرة الثانية طلع معنا نفس النتيجة والله انك مؤمن ان شاء الله وراضي اتقضاء الله وقدره ثم جاء الصائقة من السماء جاء معك سلطان والسرطان هذا جاي منشئه من العظم وبدأ يشرح لي وانا ما ادري ما ادري ما ادري جوابا انطاطي والسرطان هذا قد نشأ من العظم واخترق العظم واخترق اللحم والعضلات وطلع على جلدك وشافه قدامك طيب ايش الحل؟ قال الحل ان ندفع هالصلطان يقولهم نسيت اللي يكلم يغضت فكر يقول والله في حياتي أسمع أسلان عند سرطان والسلطان يقول قبليك قال لي أنت مستحيل بالسرطان سلطان وأنت أصمم تسوي جاب... اللي تبغى قبل جاب... لا تموت بيوم إن شاء الله بقى أعلمك وبضبط أمورك وتدخل جنة المأوى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا ورورا صدق عليهم إبليس من أنه تسبعوا يقول شلت هم السرطان اللي بينشال الآن قلت لا يا حبيبي كيف تشيلونه يعني قاعد تتخيل مش رف قطع كتفي قال لا نحن لن, لن نقطع ولا نتأثر اللي إحنا هذه نحن سوف نقطع كتفك كامل لأن المنشأ من الأضم لو شلنا هذه تطلع أكبر منها. يقول بدات الدنيا تدور والله علمت ان الدنيا صدق مهض ما تصاوتنا بحوضه والله اقل من ذلك يقول صدق قاعد اتخيل نفسي امشي بالدنيا تخيلت نفسي ممكن اصب على اللي دائما اصب فيها وانا واحد يقول مهندس والله لو تقول لي اصبعك بنقطعه عيات طبعا ومرت الايام وجاءني بشكل مختلف تماما انظروا انه مساكين والله العظيم مساكين يوميا يؤذب الله جل وعلا اقوام في الاسعاف يوميا بالساعة يجي كان داخل الجارس وجهك والثاني ميت والثالث كتب الله ان هالاقدام اللي شالتك العطر ما عاد شيشك والله ما عاد شالتك يعني يموت سبحان الله ونسينا نحسب اننا غير نحن يعني عندنا طراب مع الله جل وعلا سبحانه وتعالى ونحسب ان الله ما يشوف ونشهد الله ما يسمع انظر حبيبي الغالي الى هذا السرطان كيف كان شوفت النقطة الحمراء هذه كانت في البداية النقطة اللي يكبر الكيس تقريبا ثم بعدها طلعت من هالشكل والله ما كان جسمه كذا لكن هذا السرطان وزنه مثل وزن كيس ورد فتخيل الواحد ما هو متحمل فينها نفس الحالة لو فجالس الان ونتنسبع المحاضرة وعلى كتبك كيس رج بتقوم على كيس رج بتطول بتروح العمام خارت قوات وضعفت وذهبت وضعبت عضلاته وتعب شوف الان اليد هنا عشان ما صار يقدر يجلس اذا جلستها نصيح فصار لابد احدي عن نزلة مع الجهاز جاني قال تكفون افتح لي وقطع وقت سبحان الله ما اعظم الله ما اعظمه يعني يقدر يخليك بها اللي اطلطت فيها على الشاتنج احبك يا نور عيني الخربيط يقدر يخليك انت تقول تكفون اطلوها عشان ما تلطل يقدر ولكنها اكثر ما في العالمون عايش يدري برأس رايح يمين طاب حبيب الغالي لو قطعنا جنسة كيف كيف تقطع هذا لو تقطع الآن يقطع السرطان من هنا الصورة يا لو بتقطع الان السلطان هذا معده كزي اول السلطان الان لو بيقطع لازم يقطع بالشكل هذا يعني بيقطع جلبك اللي هنا وبتقطع عندك المعدة والرئة اليوم لا وبتموت ومات عليها رحمة الله أسألنا أهل القرن أن يأتيهم بأسنا دياتاً وهم نائمون آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون اسَامِلُ مَكَّتَ اللَّهُ كَلَّا يَأْمَنُ مَكَّتَ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَابِثًا مَا تَحْسَبُهُ يَوْمَ الصَّعِقَةِ وَتَوَسَّتَ عَلَى ذُنُوبِنَا إِنَّ مَا شاء؟ لَا لَكِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي عَلَى قَدْ أَعْطَى فليش ما يعطينا مدة? ما ما يعطينا الله يلو على سبوع سبوعين شهر شهرين لا يعطيك الطوائيت اما السنة هم سنين. يقول بعطيه سنين. وفي حد سنين ابو اصطلع رسائل كل يوم اذا فتح الجليدة بيشوف اربع كانوا مخمورين قبل ثلاث ايام الطريق من الاتهج عندنا عند زارة الداخلية واحترقوا كلهم وما نجا منهم الا واحد وكان يصرقهم تكرار. بنعلمه قول الفكرة هذه بنوريه الناس في الأسعار بنخليه يمر على حادث وكائن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كأنه ما تعنيه أصلا أترأيت إن استعانوا من سين هم جاءوا وما كانوا يوعدوا جادرة وصار المرة هو اللي صوتك وضعت الفريدة صوت الصياد لتعجمك صار هالمرة هو اللي والله دخل شوفوه الناس وهو فيه سرطان صار هالمرة صوت ضحية ما أضعنا عنهم ما كانوا يمثعون طيب ليش الله جل وعلا يقول ترمنا بني آدم ثم يقول أكثرهم الأنعام أحسن منهم ليش لأن الأنعام عقلها بهيمي صح لكن تستخدمها والله تستخدمها قدم للانعام اي شيء ما تاكله. تبقى تشوف المعطيات اللي عندها تشم تلمس تحس تشوف. اما اكثر الناس والله عطى اي شيء يسوي. اي جفة اخترعها يطلعها فيها. اي اغنية اي حركة تفحية اي حركة رلس لباس اللي تبغى. يأخذ بدون ما يدري. احدة الفضلها ليش المطاوعة وانشئت انا اقصد المطاوعة الحق المتقين اسأل الله يجعلني وياكم منهم ليش بالله ما يطالع بنات يعني ما عندها عيون الا والله عنده ثنتين ما عنده شخص الا والله مثل اللي خلقهم او خلق كون طيب ما في بنات في الشارع لا والله مو بساكن في البرد ساكن مأسم ما اقل ليش ما يطالع سؤال يعني ليش هذا يطالع شادها اللي بيطلع لابد تنكر والثاني لو يشوف وجه واحده واكثر ليش؟ يعني لهالدرجة هذا غبي ما عنده يحتاج او لانه ما يفهم لا والله المسألة وما فيها لو اجي الان اعرض ريال اللي يبغى ريال وعندي مليون هنا اقول اللي يبغى ريال يتقدم وياخذ الريال وكل العالم بيضحكون منه وبيضغاضين عنه ويصفقوا لنا وهذا احسن واحد لكن تراه بيطلع مع اهل يعني هالتصفيق وهالضحك واسمه اللي حطيناه مقابله معه بيطلع مع اهل يا يروح يجنطوا وخلاص واللي يدفع مليون يجي ياخذ المليون لكن ترى الحضور ما راح يرضون عنه وكلهم زعلانين ما يقول له نعم تعجبني والله كفو والجان اطلع انا يمناك بريال لكن ترى بيطلع معه مليون اكثر الناس جاء وخذوا الريال مبسوطين ليش تأهد ما انت تربع دابك قل الله اخي خلايك ما يرضون عني ما يرضون لكن الله يرضى ما يرضى كيف الله يا يعاقبني بعدها ازفع ثمنها بعد ما اطلع ما في مشكلة عندنا والله العظيم لو طلعنا سخيرين ومتشفى اللي توبه تحت الكعب بيصاب بغرغرينا او سرطان في القدم والله ان ينقلب الناس ساعات والام في البيت تقي يا وليدي يا حبيبي رزقك ترى ما بغاه تذكر وزعلي ورضاي اكبر فعه الحين روح والاب كذلك والناس طجا عند مطعم شاف واحد نسبل الم... ما يعرف الرجال انا والله ما عرفت الصراحه حبيبي سمعت ان ترى اللي تحك يجي غرغرينا فارفع صوتك شوف الناس ينقلبون دعات طيب هذا عشان تقرير طلع ومحمد عليه الصلاة والسلام ياكل قال تحصل سعدين في النار شبتوا أنه رخيصين بأي شكل عشان أنش أخفر الله سبحانه وتعالى أنه ما ينبو إليه وين أقول بالله فعل عدول أحبة الفضل والله العظيم اختلاف الناس هذا مهض عدد المطوع اللي تأدد مهض عدد عارف أن الله جل وعلا إذا أراد أن يفعل فعل وعارف الرجل ما ضمنها فالرجل كان يمشي بالطريق السليم لو واحد مننا الان سألنا سأخاف الله أسفل لنا أقسم بله نقول يا أخو وين من وين السؤال هذا سأل كفارا ما يستكى أرجاب إلا خانقها والله علينا خاف الله ولا أحد غيره يقول ما شاء الله عليك تعال نشوف قال الله وأخاف الله وصميح وبسيط تعاشب عشوعة الكرنيش ولا قبل الكرنيش قويب تعاشبه وفي بنت تمشي متبرجة ظالم نفسها معها طفل بعشر سنوات والله ما يتجرأ يثبر ان يعطيها لان الطفل موجود طيب لو ذكرها معها وهي متبرجه بهالعبايه اللي على الكتف الناعم الرقيقة وذكر ذكر اتحداهي قال على النظر فيها لان الذكر الطالع قال ايش صاير بالمحسنين المتقين ما يطالع يغب من ابطارهم. طيب الذكر مهم فيه. والولد مهم فيه. وابوها مهم فيه واخوها مهم فيه. لكن اللي خسف بقارون وعلمت اللي خسف بقارون فيه وقال لك ألم يعلم بأن الله يرى. يطالع قال. يطالع. فالزان بطير سميع راحت. عشان كده ولأجل هذا السبب يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لما. يقول ليش انا ترى حركتك وماش عالم ابديتهم سرطانات حركتك شعرك طالع غيرك على كيمو والعلاج وانعنات بكيمو ويأتوا طايح الشعارة طيب ليش لما تقولون ما لا تفعلون ليش بلخاط الله اكثر ممكن تكنسل الموعد عشان هيئة أخوها وبوها وما تكنسل عشان تفسدها سهلة عند الله لا كذوى مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لأجل هذا قال الله جل وعلا أم تحسبوا أن أعثرهم يصنعون أو يعقلون لأجل هذا قال الله سبحانه بتشوف ناس كثير في الدنيا يتكلمون أسعب عن الله ومن الناس من يقول آمنا بالله الله الله كل شيء والو جل وعلا يقول من كثر ما هو فاهم دي يبدأ يصبح على أشياء ثانية وباليوم الآخر دي يبدأ يشرح لك عن الجلة وعن النار وعن القبر وعن الرد يضب فاهم يقول الله والفاجعة اللي عشان ما نبدأ بالقرآن يقول وما أؤمن بمؤمنين دي ديش يقول ما أؤمن بمؤمنين لأنه يشوفها الله سبحانه وتعالى إذا دخل وما شاء الله عليه مطلعها ويعرف من عين تؤكل الكتف ومطلعها ومتأكد أنه جاءت الباب قفلتين متأكد ثم لما نزع ملابسه ونزعت ملابسه وجاء طفل من آخر البيت ومتأكد الباب وحركها أنصفها بقلضة الباب مقفل وهذا الطفل اللي ورا الباب أصلا ما حرك لك رجليك وغيرك معاق ما يقدر نبط نفسه أصلاً الطفل هذا ما خلق كلاس تغسر 36 مرة باليوم وغيرك كل يوم 8 ساعات قدام الجهاز الطفل هذا ما عطاك صمماتك الأربع اللي تفضح وتغلق 115 ألف نبضة باليوم وغيرك يستقله الله صمام ثم ما يدوق النوم على ظهره ومع ذلك هذا الطفل أصلا ما رآك ورجق قلبك منه وجعلته أهول عندك من الله سبحانه وتعالى لأجل هذا يقول الاسلام أحسب الناس أحسب الناس وين يتركوا يحسبني بخليه بعد كل هذا الدماء اللي اجريت هنا وهالقلب اللي يخفق وهالعنفات اللي تنبط وهالبزان يتحرك يحسبني بأخليه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمننا ثم فكر وهم لا يفتنون لأجل هذا قال قولوا أفنمنا بس لا تقولوا آمننا لأن الإمام بكلفك انك تؤمن ان فيه اثنين يراقبونك ويسجلون هذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مسلم صح لكن لو مات ما كل ايات المؤمنين في القرآن ما تشمعيش منها عرفت ليش ايش معنا الايمان عرفت انه ممسألة اني اعترف بك قرآن كامل من الفاتحة الى الناس ما في ولا اية تقول ان الذين امنوا يدخلون جنة لازم قبلها او بعدها عاملوا الصالحات عشان ما يجيك واحد يقول ايمان بالجلو نقول هذا ايما هو الصالحات احبة الفضلاء انظر معي الى شاب كان يعمل في مصنع للزجاج والعطور ويصنعون بعض التحف الزجاجية عندهم برك درجة حوارة البركة 600 درجة مئوية يعني الماء لا غلو وصار لو انطب على وجهه اضربه في شت اضعاف تلك البركة يقول مارني عند البركة زلدت من غير والله موعد ويقدر الله عليه كيف اندروش يقول زلدت عمره 27 سنة يقول والله ما جلست ثانية اول ما بحث اشحبون اقل من ثانية انظر الى اقدام اقل من ثانية في بركة من بركة الدنيا كم هي الاقدام اقدامي واقدامك ما خلتها في الدنيا لكن كل خطوة خطيناها ترب يقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء اخطينا كل خطوة كتابا عرفت ليش نمطوع بعض الأمورة قال لي يا اخي اخطر الموضوع انا ماني ماني متحمل ماني قدها والله ماني حاني قده. قدها فا اخطر أحسن الله ونسن. تعال آخذ بك جولة في غروق عندنا اعلمك ليش متوع ضبط نفسه هو ما غبي لكن يا اخي يعرف انه ما يقدر ويطمح الشيء اكبر فخلاص قال الريال ما ابغاه اليوم ابغى مليون ما هو لازم يرضى عني البشر هذه يد لفعتها النار خمس ثواني فقط هذه الأصابع اللي دائما تضرب على الشافنج وتضرب في الجوال ورسائل غرامية عيونك آخر أماني ترى كلها الله ما نام عنها وينام عنها الملك أم يحسبون أننا لا نسمع يقول الله يحسبني ما اسمع <أم> أننا لا نسمع سرهم ولجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ذرهم يأكلوا ويتمسعوا ويلهموا الامل فسوف يعلمون اذا جواب دفع الثمن لقى انهم ظالم نفسه عشان كده يقول لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعية وهذا وجد احترق عليه البيت والله ما احترقه وهو من خالف هارف طالع من البيت وطأ وذوقها الله النار قبل لا يطلع من البيت بس اي والله بس والله ما جلس ثواني انظر حبيب الغالي وافتشعر معي قول الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ان الذين ثم ان علينا حسابهم لان ما خلقنا للعب فسينا فهم ان ما خلق للعب فهم إيش يعني انت حسبتم ان ما خلقناكم فجلت يعد شاق نفسه تعبان اربعين سنة عشان ابنينه بيت تجري من تحت المزاري اجل الله فقال يا اخي تستاهل اللي تجري من تحت النهار واللي ما اشوف جسري نهاية نجب الصلاة شاعل اتعب اكثر من هاني فتعب يصلح تعتبر نفسك تشدين اعتبر نفسك تشدين والله سأهنيك وأهني نفسي ان عرفنا قبل هالتنين يعني الواحد فلجاه الحشيش ثقالها 40 ساعه وطفشان يقول يا اخي قويه ابراهيم ينسى قال يا اخي الحشيش نسيك صح ايش تنسى يعني من انت مو مصووق ادناق قاعد نطوع الهوموزايدس لهم وينسى قال والله يا اخي فك الحشيش بسرعه قال اقول لك خذ لك تروين خلي تنسى صح ايش تنسى فلجاه انت ينسى ينسى لين موت يا الله الحمام وجهه المرحه هذه نهاية ادنى متى ارتاح ما دام طفشان فوق الارض والله ما يرتعوه ما أطاع الله جل وعلا في ناس أخذ يا أخي كان مجم صابر صابر أصبر هنا وقال ترح بعدين والله نضوع ما يشغل بالعشرة وإذا كانت ناس استماتت في أن يرضى عنها أبليس أحبتي 15 ثانية أربطة كانت مغفية عن الناس أخرجها الله جل وعلا هذه الأربطة لكل ما تحركت وهو قاعد يقلب على السوبر نوفيز وشو تايم وستار اكاديني ونفي ويحسب انه اللي شاريها احبة الفوضة ثم لتسألن يوم ايجين عن النائم لان هاليد اللي تعاكس بيها وتفعل جير على سرية وتلمس فيها تلك في البند غيرك اتمنى انها عندها بس يحرك الزباب لانه معاق ما يتحرك يتحركه لرأس أحبة الفضلة وانظروا معي إلى أن الإنسان يطغى. قد شفت بالله واحد أعمى قال تركب تايم يقول يا أخي هل مطاع عن تحنونة؟ كل ما جينا نشوف شيء جا راتشوفون؟ لا. لكن شفنا من أخطأ الله يوني سويها لأن الله يقول إن الإنسان لا يطغى الرؤاه السغنة. عشان يعطيني ترى. الله ما حلف قال يا رب استغنى خلي عوّر أشوف ريدي. أبغى أبغى الشارع الحالي. أبغى ما أذنك في حمام أبغى أبغى أبغى. أبغى. إن الإنسان لا يطغى الرؤاه السغنة. إن أنسى أكرمت الكريم ملكته وإن أنسى أكرمت اللئيم مرة دا. فاختلاف الناس من وبعضك أحب تشوفوا هذا لفحته النار خمسة وثلاثين ثانية تخيل لو أجيب وجه واحد فينا وأقول بدخلت في الجنة بعد عشر ثواني ولن أحاسبك عن ذنوب سبعين سنة بس أبغمس وجهك في الجمر وتحملني بعد واحد فضقت العيون اثنين ثلاثة ولا ما يكمل حتى نعلم أن الثانية في النار كأنها شهر انا ابغى ارنيك حذي شيء هذا كم واحد بالله كان جالس بنفس الجلسة هذه هل ممكن تطري النوار الشيخ كم واحد جالس الجلسة هذه وهو يزني وفرحان مطوط ناسي من الملائكة التبجل والناسي احد يدفع ثمن غيره ما هو الجراله هو يدفع ثمن وناسي ابغى ارنيكم اية الناس ابكاهم مشهد الحرب أنا ابداني مثل ثاني شوف وجهه بالله الوجه اصلا ما احترج لكن شوف العيون والله اني اجرب عندها وطالع ادرب الميكروفون وطالع وين العيون بالله يقرب لي صورة عيون الله يحفظ ابغاك تشوف نايه عشان تحس إيش نشوف في المستشفى عشان تعلم أن الله ما هو بنائي يقول وجلوا عنا وامل لهم ان كيدتي ان وهل يوم من الظالم حتى اذا اخذ لن يثب وين العيون والله العينين السنتين الجفن الأعلى ذاق والجفن الأسفل ذاق ثم ألسح من لحم بعضة في بعض وألحمها من شقها أول مرة ولو أراد عيني وعينك والله ما عدت تفتح الأذن والله إني أقرب منها بشكل ما تتطور أبغى أدور من تم الله يحفظك تجرب بصورة الأذن أبغى أدور من تم إبرة يدخل مع حرف والله العظيم كأمي أحد أشعل غضروب هذا وكأنه ضغطك في الأذنين سأمنس قول الله جل وعلا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم ما يقدر؟ يقدر هذا المدى ما يقدر؟ خله ما يأخذه وأنت عجز عنده خلك أن تنتهي وأن تقدر لأن يدي يوم بيت حد هالروف أو الشمع أو بيبحث كل من واحد مننا وتحت الأرض لكن بثير شكلها مهم كويس ان الله جل وعلا أني نعمتك غيرك أطمت جاعد عبد النجيد وراشد وقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والله طمست قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قبلكم وَخَسَمَا لَا قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْشِيكُمْ مِنْهُ لم يدرجي حليوني إذا عرفنا أن العالم والله ليس ثواء وانظر إلى هذه المرأة التي ستب على وجهها مادة محرقة باش يعني والله ثواني يعني اقسم بالله الذي لا اله الا هو اقل واحد يحاسب على ذنب واحد بس ذنب واحد لمدة تانية والله ذنب واحد انه يكلف اكثر مما جاء في ذنب هذه فوق الارض جاء الوجه وان يستغيثوا غاكوا بما كن يشعر الوجوه انطلع خصامها واخترها من اولها قال يا اخي اعتذر نفسيك لي ما يقال مادم اهل الشرن هم مرتاحين طفشان طبشان انسافر اشتاغ للرياض وهم هم طفشان طبشان الى احضر قفص وينما كان انسي قام شغل عبد الكريم وقاع يصيح اشريت قال يا اخي افعش ها الدنيا قال يا اخي مادم هذول ما ارتاحه وهم سوين اللي يبغونا لا خلنا سوين اللي الله جل وعلا وارتاح بعدين تحت الارض هذه الحياة الصح ارتاح انظر الى اخر ص هذا وجه من خمسة واربعين إلى خمسة وخمسين ثانية والنار تلفح فيه الثانية كأنها شهر بالله لو كان هذا زنة طول حياته وسوى طول حياته في هاللحظة بي الله هم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون عشان كده يقسم يقول لا ترون مجح طيب حبيبي الغالي هالمطوع هذا يشتغل بكم يشتغل بكم لعنى كل واحد ترى لو نوجه المطار دمروا واتبكم منيح والله معطي عطي راقيارة لأن الناس تلعب مقابل ليش نصوغ هذا جالد يتعب ما تلاحظ ما يحذف الغالي أعد واحد اثنين ثلاثة اللي صبرت يرتفع صعورة تنفس تحسب كل الناس سوون كذا والله عندي في المستشفى عشان يأخذها هالنفس اللي خذته أنت بالمجان وانجالس وانتمشي في ناس عندي في المستشفى عشان يأخذها هالنفس ندخل له أنبوب وكذا من الفم إلى هنا. ومربطه عشان لو فك ديا ما يتحمد يفك الأنبوب ويتقطع مع ولا القصيرة العصا لحرض عليهم. ودي هاد 22 ألف ريال وخطين 220 و50 بإسالة سدين و50 بإسالة هوا. كل عشان إتنفس نفس وانت ماخذ هذا العش وأنا لكن قال مهذا العش. ثم لكي يسألني يومئذ عن نعي. مثل ما نوقف نبات عن المعاصي غش. هذا ما عطى ما وقفناه لكن برسالة. هذا فم حاصل عندك اليوم. ايش تكلم يا انا ما يمجر يتكلم ما تلاحظ معي بس بيقول لك يا اخي اللي متقي بيقول لي اخي ترى ما هو انا بس اللي اتنفس حتى اللي عاطي والله حتى اللي يزي واللي افعل اللي يواط واللي يرجف يتنفسون اكثر مني عجل كلهم سواء الله يقول له يشي سواءة عجل ايش الفرق؟ ما دام اللي قام ولي الفجر واللي ما دام كلهم قلوبهم تنبض صلماتهم تشتغل وكلاهم تغسل والاصنور ترتفع تنبض ويقول لي ما صلى وقف جلد لا ينبغ بعد اجل ايش الفرج ما دام اختلفوا كلهم في الدنيا والنعم ما دارت عليهم كلهم اجل يا ربي ايش الفرج جال في الدنيا اللي ماتوا فيها بعوضة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورة اجل نبغى نفهم صح يا ربي اجل ايش الفرج ليش اتعب نفسي واغذ فرطي وانا اقدر اطلع البنت ما اطلعها اقدر ارجمها ليش يا رب ما دام كلنا سواء أبى أسوي اسمه حبيبي يقول في هذه ما في في الدنيا هذه اللي احسن جفر فيها تحت مجاري لا بنعطيكم كله أجل وين نصر ويوم تقوم الساعة يقول بجمعكم مرة ثانية في الحياة بنسيتوها اصلا وتعبتم لما قبل الموت بجمعكم مرة ثانية يوم ويوم تقوم لا يومئذ يتفرقون هناك علمكم أنهم مبتوى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقه لا يستوون أم نجعل الذين آمنوا وآمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين اللي يجد طالع بس ما يطالع كالفجار لا أم حسب الذين اجترحوا السيئات مو كفار اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي مؤمن نعمل معه نعم نعم ملكين هنا وربه يشوف والتساب كل ما قيل فيه ويسويه هنا حبيبي طيب في ايه والله لو تأمل السلام سلام عارفت أننا نطوع مخ وأنه نطوع أخسم بالله ما طافت عليه وأنه يبغى يعيش صح يقول ما دام أنها فيها مكسب لا باخدها صح اول ما يحشر الناس اول يوم في الحياة الثانية اللي نسيناها اعترفنا بالتنة ونسيناها باسعالنا يقول الله اول يوم خمسين الف سنة بنستقبلهم ما عليك فيما تشعر لك انهم جفنة لكن ما رح ناخذ منهم في الدنيا بناخذها لجو اول يوم استقبال تستاهل ناخذ منهم اول يوم توقف فيها انا وانت خمسين الف سنة ان كان ذا بحنا نحره المكيفات الشمس بتبنوا وبتغل الارض فسلم بالله انه وعد الله حق انه وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ما في ذلك راسلين ما تبيبها من اعطاهم غلط اول يوم خمسين الف سنة بتشوف فيها كيف المطوع اختلف بعداك اللي على كيفه يقول الله جل وعلا وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُمْ احتجوا ضدك اموره جاب الله يموت فهو المهتدى وَمَنْ يُبْلِلْ عَرْضَ فَعَلِهِ هُدَايَةٍ مَرْضَ ما يبغى مطاعة ما يعجبه كأنه هم الزيابردين وَمَنْ يُبْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهُمْ ونخشونهم يوم القيامة. طبعاً مش ممكن. ما دام الله قاله. ونخشونهم يوم القيامة. يا له من يوم وبوصلة وصمة. سبحان الله. اول اختلاف شوفه بعينه وأشوفه خمسين ألف سنة. يوم وبوصلة وصمة. مأواهم جهنم كل ما خبر إبنهم سائر الكل كل الناس. شو كذا الناس كانت فهمها صح عرف ان المسألة قال ما افغام شي كده فقال الله جل وعلا نحشر المتقين اللي يقدر بشي خاص الى الرحمن وكذا ملائكة تحصه اليمين وعلى الاشار الفرق؟ لو بس المسألة هذه في الخمسين على السنة والله كان مطوع كسبان بس في يقول الرحمن. هذا يقطع يفر من الناس ويحشر والملائكة من كل جانب والنار تجبر اذا رأتهم من مكان بعيد وذاك يقول الله عنه لا يسمعون حسيثها أصلا وهم عنها مبعدون وهم من فزع يومئذ آمنون والله لو كانوا وقفنا هنا سنطوع حسرا لا لا باجي أشياء كثيرة باجي إنه يوقف عند الله جل وعلا وبتعرم صحائفة كان فاهم صح قام فاشتهى فقدر فتذكر مقام الله فانتهى قام فاشتهى فقدر واتفى وحصلت لهم فتنى فردها ومضى ونهى النفس عن الهواء ثم ايراد اي قال له ادخل عبدي الى الجنه تمشي ها ام اقرع كتابي ضاعت عليه في الدنيا لا والله ما ضاع اما ذاك المسكين ياتيها ما دل لو على ويقول لها ما دل لو على عبدي اذكر دم ان طلعتها تحسبني ما شفتك. استخففت بنظري إليك طلت الحرة ببا تزيئت وأنا أضالع وأنظر إليك ما هذك هذا أجعلتني أغلى الناظرين إليك ألم أحسن إليك ما حظتك غيرك يجحف ما خليتك تشوف غيرك لازم قائد ما خليتك تسمع غيرك لازم يصور جملة ولا ما يفهم استخففت بنظري إليك أجعلتني أغلى الناظرين إليك ألم أصح لك دسدك ألم أترك الماء البارد خذوه يا ملائكتي فغلوه ومن عذاب أديقه إني قد اشتد غضبي على من عارك فلأ والله على من قد قل حياؤه مني لو أذن هنا والله نطوع إخوانى وإنكم إلا رضوا كان لرب تحت من مقبية بأمر أنا ونسو نطوع وغيرنا واللي كان ما بينه وبين المقصيه الا اللي يشتهيها واللي كان اذا اشتهى وحصلت تركه عشان الله بنمر اللهم اجعلنا نعبر احبك الصراط يا رب العالمين كلسه البشر وان من إلا الا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين أسلموا لا والله في مسلمين كثير في كما جاء في البخاري وتمسحشهم النار إلا مواضع السجود يعني يسلون؟ ايو والله يسلون لكن سقطوا يقول ينجو بس في واحدة اللي كان يقدر ويخليها عشاني ثم ننجي الذين اتقوا ونضروا الظالمين فيها جسية يخر سبعين سنة ايو والله وهم اشمال ايو والله لو أني هنا والله نطوّع المستقيم هو الكسباني. لكن بعدها قنفرة سيجتمع فيها محمد عليه الصلاة والسلام في زلدة الخلق اللهم اجعلنا يا ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يرون بعد ما عدوا النار إلى ذاك السور الذي لا يرون أوله من آخرة يطالعون ينظرون يسمعون أصوات وراء السور أصوات طيور جنة وأنهار جنة لكن الآن ما فتع باب يسمعون ويشمون روائح من وراء الباب ما شموا مثلا في حياتهم يا رسول الله سعادنا في الدنيا يا رسول الله فيقوم محمد عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين فيمشك بحلقة الباب ويقرع الباب فيسمعون المنادم وراء الباب من عند الباب تخيل المواقف القلب الآن يكاد يقف والأنفاس تقف والله الجوارح طرفعش ماذا يقال هناك قال من عند الباب هذا عليه السلام يسأل يقول من ولا عذر فيقول النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله فيقول محمد والله ما امر ولا وقفت ولا انتظرت الا لاني امر ان لا افتح لأحد قبلك اللهم اسمعنا في ذلك يا رب العالمين فيفتح الباب فيرون امورا والله لولا أن الله ثبت تلك القلوب لاخترقت الصدور وسابقت الأقدام يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ناس يعدون بها قال أول جمرة يدخلون جنة على وجوه القمة بيلة تجبر يدخل قال أحدهم اعرف بقصره في الجنة من بيته في الارض ثم ينطلق إذا بذاك القصر الذي جرت تحته الانهار وحفت به الملائف والاغصان من حوله فينظر لبنة من جهب اخرى من فضة فينطلق ملك, ملك قبله فيدخل الباب من الذي دخل قصره والله ما كان يشتغل بلاش من الذي يدخل قصره فاذا به ملك يبشر من في القصر يقول بشراكم قد جاء فدي من في القصر؟ في القصر وحدة خلقها الله جل وعلا يوم خلق السماوات الأرض قال لم يعي بخلقهم قال ما تعبتنا السماوات الأرض قال وما مستنا من نغوب ما تعبتنا لكن يوم خلق قال لتنتظره كل ما غبصر غب كل ما فعل زينت له هناك ولكنها أثر الناس لا يعلمون يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها لما خلقها الله قال إنا أنشعنا هنا إن شاء يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ريقها الله يقول الله من كثر ما أبدعها وضع خلق تلك الشفاء وخلق بذلك الثغر أمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم يقول والذي ما السم وحمى والله ما تكلم عنها وقد علم قال لو مزج ريقها بالبحر المالح الأجاج لصار عزبا فراثا بإذن الله كان والله كل الناس يشربون من بحر البشرة فولد نور النور من نور وجهها وماذا جطيب الطيب من خالص العطري لو وطئت بالنعل منها على الحفا لا أعشبت الأحجار من غير ما قطري ولو شئت عقد الخطر منها عقدته كغصم من الريحان بورق الخضري ولو بسقت في البحر شهدلوا آبها لا طاب لأهل الضر شرب من البحر عرفت طوى عليه وشمها نفسه يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا في رائحة ثردي لا أقل يا في ذاك الصاج على رأسها أقل فص جاب يوصفه النبي عليه الصلاة والسلام أحب في عقولنا تعرف الجوال العائلي ما يكلم كندا صح عقولنا والله عائلية فعشان كده الله دائما يصف والنبي عليه الصلاة والسلام يصفان لنا أقل من الأشياء أقل يا ريقها ما يقشفها لأن تنفجر عقولنا اقل ياقودة في فعلمها الله جل وعلا العليم الخبير قال انا خلقت الدنيا كلها اللي جاعد سنتعرفة تشبه لهم تقارنها اليقودة في قال انا خلقت الدنيا واخلقتها اليقودة والله هل ابتصط يا محمد انها متعوب عليها وكلتت اكثر من الدنيا وما فيها فقلها قال لا layer sallam لأقل في خير من الدنيا وما فيها لنصيفها كلهم يا محمد قل لها الذين أكثرهم لا يعلمون قل لهم ان نطيبها اللي على رأسها والطرحة تسطحي في البخاري مسلم خير من الدنيا وما فيها عرف كيش انطوع ضبط امورها ما يبغى المسألة هيديان يوم شافها صح خلاص اقلبنا اجل كيف شعرها والله ما خطر على قلب شعر طيب حبيبي ثم تسأله ذاك الملك تقول أسألك بالله أنت أنت رأيته أنت شفت جاي فيقول أقسم بالله أنه آتي وسوف يدخل عليك الآن أول ما يدخل تحتضنه كما قال ابن القيم أربعين سنة أربعين سنة يعني والله العظيم لمن طو أصح والله أنه صح يعني أكثر من عمره في الأرض يحسبنها مرة واحدة في البداية استقبال. طيب حبيب الغالي ثم تسقيه بكأس خمر لذة للشاربين والله لم يذوق ذاك الكأس كما أقسم محمد من شربها في الدنيا لذاك في الدنيا وما تقاب والله ما يدوقها بالله يعني بعشر ما يقسم مع عبد تشقيه كأس خمر لذة للشاربين كل يوم ما يدري وين طالع حتىاج اللي احسن من الدنيا ولا نصيفه اللي احسن من الدنيا ولا ما يدري وين طالع ولا يطالع في تلك الجنان ولا القصور تجري من تحتها ما يدري يقول طالع وين ما تبغى واذا رأيت ثم صفت كم رأيت لن ترى الا نعيمًا وملكًا كثيرًا هل كل الناس عندهم كذا لا اكثر الناس شوفهم هناك اشأل الله يجعلهم ايهاكم منهم لان الله ما دال يتفرقون عبد يتفرقون في اللباس وفي الشراب وفي الطعام في كل شيء والله ذات اول ما يستقبلونه تفتح عباب النار وباشرة ثم يخر ويفقط ثم يتلقون هالملائكة غلام شدار لا يعصد الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ايش اسقونا يقول وسقونا انحنينا صار اللي يتكلم هو الحصول الرحيم وَسُقُوا ماءً حميلاً فقط الْمَاعَهُمْ شوف كيف تفرقون هداك يلبس فيها بسندس من خضر واستبرق يرى مخشاق زوجته من وراء سبعين حلة ويمشي معها وأنه سما تتلاعب بشعرها في ظل شجرة مسيرتها مئة عام ايش هذا العز وذاك ايش لابس قال الله لبسناه دي ما كان يلبس على كيفه هو المرة اللبسة على كيفنا. نعم لهم ثياب من نار سرادي لهم يعني ما لابسهم من قطيران نحاق مدار وتغشى وجوههم النار والله يتفرقون لو عليهنا المطوعة صح كم تعلم حبيبي الغالي ايش جعل الله لذات من الفرش يصفها الله جل وعلا يقول بطائنها من استبرق يقول البطانة اللي داخل محشوة من استبرق تعرف ايش استبرق ارق انواع الحرير اجل يا ربي اذا كان هذا اللي داخل اللي برا اجل كيف قال ونا خطر على كل بشر فجر عقولكم لو علمتوا بكم طيب ذاك ما عنده الا اكثر الناس عندهم فرص مختلفة تماما لهم من جنن منها والفوق غواش هذا تعرف انه اذا مشى مع زوجته ما يذون يطالع ثم ينض الى التمار من كل شكل و ثم عذابه يشتهي ثمر هناك لكن معه وحده قمر هنا معه وحده لو طلعت على الدنيا ملأت ما بين السماء ريحا وعصرا ونورا فما يبغى يروح عنها فمجرد ما يرى تلك الثمار يقول الله جل وعلا انت عبت في الدنيا كان في اشياء تشتهيها وخلأتها عشاننا الان ما راح نخليك ولا شيء تشتهيه ثم يبدأ الصبيعي يتحشر او تتمنىه يطول وجنى الجنتين حلقناها أصلا في قصرك وعلمناها ذللناها لك قلنا إذا اشتهى على ياتيك هو وجنى الجنتين دام قطوفوا دانيا كنوا واشربوا غنيئا ليش اشتروا هؤلاء بما أشربتم في الأيام الخالية علمت انك ما تشتغل بلاش ما غبيت طرفك ومنعت سمعك ويدك ولسانك ما منعت بلاش تنع اليوم طيب هل كل ناس يأكلون لا والله هذا اذا اراد ان يعزل من يعزل ويدعو من يدعو تصب له الموائد والولدان المخلدون كامتان لؤلع المكنون ملك معزل في بيته والله جفع ثمن تحت العرض كانوا الناس يجدون تجري من تحت العمزاري وهو قاعد يفتح قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولئا البعض طيب هل أكثر الناس والله أكثر العالمين لن يأكلوا بهذه الطريقة يقول الله جل وعلا إن شجرة الزقوم طائع الأثيم كالمهن يغني في البطون الغفور الرحيم يتسلم عن عبادة يقول بندقع بطولهم في والله أنه قال رحمتي قريب من المحسنين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها كلها الذين يتقون إلا شجرة الزقوم طعام أثيم كلمة ليغني في البطول تولي الحميم خدوم هذا اللي كان يجعل أبطال أهوى عندنا الله اني كان يرى الله شيء بس ما يعترف الله والله والله قالوا بأصواه قالوا آمنا بأصواه ولم تؤمن قلوبهم خذوا فاعتلوا شفتاك تستقبل يوم استقبل يتفرقون تماما على حسب أعمالهم فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميد جق إنك أنت العزيز الكريم أنت اللي كنت صاعم صح، أنت اللي كنت نعم صابك لو حطيته في شيلة أنت العزيز الكريم بق أحبتي شفتوا كيف تفرقون لو ألي منك منك طيب ليش هذا ينعم وهذا ما ينعم أليس الله الغفور الرحيم هو المالك المس ليش طيب خلهم يتفرقون يقول عن هؤلاء اللي أنهاره تجري من تحته ما يدري ايه طالع إذا نظرت زوجته في تلك الأنهار زان النهر لما ارتسمت فيه على صفحته صورة وجه مثل القمر غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب والليس فيها مطرح زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاق غريبات الملح وبعين كحلها من غنجها وبخد نسكه فيه رشح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك وناء الفرح هذا النعيم وذاك تجري من تحت أنهار الصديد يقول الله كلها التفرقة بكلها كانت على أساس ايش الاساس قال عن ذاك اللي منعم اللي ما سمن شيء الا ورآه قدام وجهه يقول انهم كانوا قبل ذلك صار جبرها النعيم ما اخذ بلاش قبل ذلك مسنين اخوها معها ابوها معها انا خاف الله اللي خلقها خلق كانوا قليلاً من الليل ما ينجعوا أنا قليلاً من الليل ما هنجعتني على ايش؟ وذي الأسحار هم ايش؟ على الشاتنج يعاكسون ولا على التلفون يغازلون ولا على السوبر موفيز والشؤتين يسهرون ولا على السور أكاديمي وصوتون لا وذي الأسحار هم يستغفرون يسجد اللهم يوم تبعث الأوليون الآخرين اللهم تحرم هذه عن الناس. دعم يقدر يعاكي عنده جوال وعند تلفول وعند يقدر فراث ريال شوف أحسن قنوات لكن يا ياخدها مظهر ريال الحين أبراها بادي أبراها صح عشان كنا يوسف قال ربي سجن أحب إليه اسجنني هنا لكن تفسني في ذلك الحياة الصح لا تفسني هنا وأذني ثم هناك طيب يا حزب الغالي يقول الله ذلك لمن خاف مقامي أهنيت وأهني نفسي إن كنا من هذه الصفة يقول هذا النعيم لمن خاف مقامي اللي خاف ما هو من واحد موجود إني أنا موجود سبحان. لمن خاف مقامي وخاف علي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مني وجاء ودخلوا بسلام، ولمن خاف كل خوف خوف خوف قام ربي جنته. تبا خاف، إني لك من النعمة لا أسألك عليه أجره، لكن والله اني أحبك. طيب ذاك اللي في النار ليش يا رب? قال صفة والله هي في اكثر منك. فينا كلنا الا من رحم الله. شوف الصفة. يقول ليش? ليش هذا قطعت امعاقة? وليش يانطرب ماء شوي عنا بالماء نفسه ليش؟, ليش ليش ليش? اسمع. سيثمون وحليب. وظل من يخلوم لا بارد ولا كريم يشرب إلا هم كانوا لو شفت في الدنيا هذا عرص من اللهم منهم إلا هم كانوا قبل ذلك متصفين هذا راجته في الدنيا ما كان يخلي شيء عشانه اللي راح يسويه ما بينه وبين المأسيه إلا أن يشتهيها ولا بينه وبين السبيرة إلا أنه يقدر عليها بس أي والله بس بغي يسمع أغاني اليد له والأذن له نفيم اللي أعطاها أخر من الناس كثير وشنا بغى يطلع الله الله بغى يتعطى ما عنده أي مشكلة فأحبتي هنا يومئذ يتمرقون ونختم بمشهد ختمه الله جل و جل و تخيل بعد ما يستجير الله جل وعلا أهل الجنة يقول إن الله يستجيركم فحي على زيارة ما خب عارفين ويطالعون أي معين يشتغلون فيه ثم يناديهم الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى رب يا ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة قنات يكلمهم الله جل وعلا إني قد رضيت عنكم ما يرضيكم أني يقولوا وما يرضينا يا رب وقد بيضت وجوهنا ما نتمنى شيء ملوخ جالسين في الجوز في قصورنا يا ربي ما يرضينا نحن رضينا عنك يا رب العالمين وناس يقولون يا رب الف سنة ولا يرد الله عليهم في صحيح الترمذي وينادون الف سنة ثانية ويرد عليهم يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك هؤلاء مسلمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك نبغى نموت ما نبغى نعذى بخمسين سنة مئة سنة فمندخل الجنة نبغى نموت ليقض علينا ربك بعد ألف سنة يرد عليهم قال إنكم ماكثون ليش كفار لقد جئناكم بالحق قلنا لكم كل المؤمنين يغضوا من أبصار قلنا لكم وليزنون من يفعل ذلك يلقى أتاما له العذاب دبل أهلنا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم أكثركم للحق إيش كافرون لا والله ما هم كافرون للحق كارعون يا أخي هذا انطاع عليهم مرش إني الذين أجرموا كانوا من الذين عاملوا يبحكون وإذا مر بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظلهم طاعة ما عندك حجر الجال الله لا يعرفهم شيء طهرات ولا يعرفهم طرب ولا يعرفهم شيء وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظلون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار رح الكفار هؤلاء مسلمين. تعرف ليش؟ لأن الله ذكر في آية ثانية قال أنهم بس تكلموا على استهزاء بهم الدين. قال: لا يقولون إنما كنا نخوض ولع ابن صالح. قل أب الله وأياته ورسوله كنتم تستهزون. لا تعتبروا قد تفرتم بعد إيمانكم أثبت لهم الإيمان والخروج منه. قال هل في ذا الكفار اللي كان وضحكهم على ومن نواقض الاسلام نواقض الاسلام الاستهزاء بشيء جاء بهنس ثوب نحية أي شيء احبتي ويختم الله المشهد يوم ما ان يأتي اهل الجنة ومعهم ازواجهم وعلى تلك النجر اللهم اجعلنا منهم ثم يقول الله طالعوا وطلعوا اي الذين كانوا يضحكون في الدنيا طالعوا للسان يسهون ليبغون يومنكم واسكن أنفسكم طالعوا واسمع معي وانتقل بروحك الغالية الطاهرة إلى هناك لأن الوعد سوف والله نراه في أي الفريقين كنا سوف نراه فأسأل الله أنكم من فريق الذين يتكلمون والذين نفجاهم رب العز والجلال لأن الوعد حق إن وعد الله حق إن وعد الله حق يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد العظيم ينظرون إلى أناس عندهم أنهار مختلفة عن أنهارهم وأناس عندهم ملابس مختلفة عن ملابسهم يتفرقون وناس يشربون شراب غير شلابهم ويأكلون أكل غير أكلهم وقال ونادى أطحاب الجنة اللهم اجعلني وحبسي يوم له وحق العين منهم يا رب العالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أي قد وجدنا ما واجنا ربنا حقا وجدنا ولمن خاص مقام رب لي وجدنا من خشى الرحمن بالغيب وجواء بقلب المنيب ودخلوها بسلام وجدنا إلا من الممتاب وآمن وآمن صالحا فأولئك وبدوا الله سيئات عصنا وجدنا جنا تجري شوفوا وانظروا فمن وجدتم ما رعد ردكم حقا هل وجدتم وين لكلهم وكل هل وجدتم فوين للمسلين المسلين لخمس صلوات لكن صلنا على الدوام هل وجدتم فوين للمسلين لأنصلاف ينساهم هل وجدتم ولا يذم من يقع ذلك الشيء هل وجدتم درهم ياكله ويتمتع ويملؤه الامل فسوف يعلمون هل علمتم اللهم رثي عنا فمن وجدتم ما وعد وذا وعد قالوا نعم فيصرخ ويصيح صاحب بين جنوه النار فاذن مؤذنا بينهم اللعنة الله على الظالمين فعلا شايفت خفات الظالمين ولا فينا والله إلا من رحم الله والله فينا لكن ما نعلم ولكن أكثرهم لا يعلمون من هم الظالمون هؤلاء نعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يقول له بروح صلي عندي مخاور بعض رجال ثاني رجال في, في شهر اليوم والله العظيم انفاتك بطلع اثلانه ومعها جاي بنت عمه ما شاء الله عليك ما اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لا تفوت استخدونا عن سبيل الله ويبهونها عوجه لأن في سلم اليوم على السوبر الموجز والله انفاتك فاتك نص عمرك وانت فانفاتك هذا بالله من الذين يعلمون فاتك عمرك كل فرحان يستمعك تبي الابليس ممكن يفكر 101 بالدحينه ولا جاكرتا ولا كازابلانكا يقول له مكتول مكتول عشان لا ين ابليس احسن واكثر فزعه واحسن من الان الله يهنئ على الذين يصدون عن سبيل الله ويضغون وجا احبتي بعد هذا الطرح وبعد هذه المحاضره وبعد هذا اللقاء والله اظن امي وانا وانتم سوطان على المنى اليوم اذا تتحلم اصحب ترى المخاطب في انا وانت ومشكلة فرى احنا فاهمين غلط وما نموت ان تاهمين غلط فرى والله العظيم داء استخرج من قلبي الى قلوبك والله العظيم ان فاهمين غلط يدن معنا الله على اليتلعنا وكأني ما عاصينا ومستمرين ليش مستمر يعني الى ان يأخذنا وهو غاضب علينا ذلك بدل ما دام القلب ينضل فانت غالي عند الله والله إذا وقف تصيف تبكي دم رب ترجعون والله بس هلقلب يوقف مع التصوصي فحبيب الغالي وناشد ندفل المقصرة وأنفسكم والله العظيم ما تعب من تعب عبثا ولا والله تكلم الله ونزل هالعايات عشان نجراها مثل ما نجرا رزيزة الرياض ومع هذا كله نقول علنا أن نعلم أن هؤلاء الذين ابتلوا ترى ما هو بأغلى عند الله منا، ون المعاقين والله ما هو بأغلى عند الله منا. لكن فضل الله إن أنت أكرم الكريم ملكته، وإن أنت أكرم اللئيم تمرده، وإذا أنعم على الإنسان أعرض لا تكن منهم. حبيب الغالي وهلا وهلا هو الله جل وعلا يستحبابا لأنرجع وأن يعني أصبحنا هدى له، ما هدى من إلّا من واجد له على بجود السماوات المصبح لي ولك ايو الله وينادينا سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وهم ويناديهم بالايمان لعلكم تصلحون ويقول سبحانه الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله احب في هذا القلب وعلي الله جل وعلا ان هذا المقام شاهدا لي ولكم وان يجعل في صحائفنا يوم الاربعاء نقطة قبلها مسحت جميع الذنوب بسبب طيبة من هذا اليوم وبعدها يا ربي فهمنا المسألة صح وبدل من أن تكون هذه القلوب تنظر للأسفل وبيوت المجاري وإنساء التراب ذوات الحيض والنفاس وذوات البول والغائط إلى طاهرات هناك نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها فهل أنتم وأنا هل نحن منتهون عما يغذب الله جل وعلا أحبتي الفضلاء والله سيكون هذا المجلس شاهد علي وعليكم والله لم يرتح أهل الباطل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أجلي نعطيهم شيء لكن الله يعطيك على هالجلسة والله ما لا يعطيني ويعطيك في جنسة طرب ولا في جنسة نساء سبحانه ما تدوني ليس لن دعتم في الدنيا ليس لن دعتم في الدنيا لا في الآخرة وأيما ربنا إلى الله وأيما ترسلن يوم افاض النار فان تنكروا لا لا اقول لكم فان تنكروا لا لكم وأطلب اللهم ان الله بصير ان الله بصير ان الله بصير بعندك احبتي سوف نتفرق وأسأل الله يوم يجمع الأولين والآخرين أن يفرقني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لكن لا بد من عمل اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصبح عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم كما شرفتني برؤية أحبة هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم شرفتني برؤيتهم تحت الأرش ومن له حق علينا وأحباؤنا يا رب العالمين اللهم يا ربي إنك تعلم أننا اجتمعنا لذكرة اللهم يا ربي لا تبقي من بيننا إسلا إلا ذكرته عند جبريل وميكائل في الملع الأعلى في من عندك يا رب العالمين اللهم يا رب الأرضات إذا كانت تعلم أن في صدور أحبة هؤلاء ومن قام على هذا اللقاء أميات لا يعلمها إلا أن يا رب البريات يا خالق الأرض والسموات اللهم إني سائلك من ذلك إن شاء اللهم أني شاء لك بأحد الأسماء لك أن ألا مع هذه الأبواب وفي صدر واحد منا عمية هي لك رضا وله فيها فلا إلا قضيتها قبل أن نخرج مع هذه الأبواب يا رب العالمين اللهم أعلم يقرأ عنا في دنيا ودنيانا وحياتنا وأخرانا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهدينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم يا مالك الممكن لا تبقي يا ربي من تعلم أنه وصر هذا اللقاء او قام عليه او شارك فيه او خطى خطوة فيه اللهم لا تحرمه كما لم تحرم ذاك الرجل من قوم ياسين يوم ان خطى خطوات وتكلم بكلمات فقلت له قيل ادخل الجلة اللهم بارك لهم في خطواتهم اللهم لا تحرم من الوراة من ذر قلما وان لهذا اللقاء فانه والله يعمل بالنسبة. ونحن وله من الدعاء وكل مسؤول خط من او جر قلما يأذن فيه ويشارك فيه فإنك تعلم ان منصبه سيزول لكن تتبقى هذه البصمات عندك يا من لا تضيع أزع من أحسن عمله اللهم يا رب من شارك في هذا اللقاء لو انه رفع على وقال يا رب يوسقك اللهم اكرمه كرما لا يعلمه البشر اللهم يا رب اننا نعجز ان نسألك لكننا يكينا انك اكرمه كريم وأنك إذا أعطيت أعطيت اللهم فتح لهم فتحا مبينا وبارك لهم اللهم يا ربي زغنا بهذا الإيمان أمن يا رب العالمين اللهم زغنا بهذا الإيمان أمن في ديننا وعلى ديننا أولا وعلى أوطاننا يا رب العالمين اللهم يا رب الأراضى لا تفرقنا مع هذه الأ錯 وفينا قلب إلا أوق على ما يرضيك وصبته حتى يلاقيك اللهم إنا نشألك أن تهب لنا عقولا تنفعنا كما وهبت من أفض كما وهبت أصحاب الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم ما سألناك منه من خير فأعطنا وما لم نسألك وتعلم أنه خير لنا فأنت أكرم من سئل وأجر ما أعطدنا عثما عطل أعطى اللهم ابتدينا بها لا خير المسئل إن ولي ذلك والقادر عليه أدعو نفسي وإياكم أحدتي بجاوة مع رضايا والنهاية فإن هو الله والله يعيننا على أنفسنا وأحبتي لا تغرنا ريالات الآن والمفكر في المليارات وآخر جعوانا أن الحمد لله الذي جمعنا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف من وطئت قدم عليه الصلاة والسلام وآسف أحبتي على الإطالة ولكن والله من حبكم والله ما جيت بلاش وأنتم ما جيت بلاش فأشأل الله أني جازيني وإياكم وأستغطر عليكم أحبة آسف علي طالع